Book 2 27 27 27 På hotellet ankomst في الفندق Fi في الفندق الوصول, الوصول. Har I et ledet værelse? غرفة غرفة عندكم غرفة خالية؟ عندكم غرفة خالية؟ لقد حجزت عندكم غرفة. لقد حجزت عندكم غرفة. متناون يا ميلر. اسمي ميلر. ميلر. ات أحتاج لغرفة سرير واحد. أحتاج لغرفة سرير واحد. Я ербру أحتاج لغرفة سريرين. أحتاج لغرفة سريرين. كم سعر الغرفة لليلة؟ كم سعر الغرفة لليلة؟ jeg vil gerne have et værelse med bade. Ør i et værelse banyo. Ør i et værelse banyo. Jeg vil gerne have et værelse med brusebad. Ør i et værelse med hamam dus. Ør i et værelse med hamam dus. Må jeg se værelse? أيمكن أن أرى الغرفة؟ أيمكن أن أرى الغرفة؟ <تصفيق> أعتى هنا موقف سيارات؟ أ هنا موقف سيارات؟ <تصفيق> أعتى هنا خزينة أمانات؟ أ هنا خزينة أمانات؟ هنا يوجد هنا جهاز فاكس؟ <تصفيق> جيد انا أخذ الغرفة جيد. انا الغرفة. <تصفيق> هنا المفاتيح هنا المفاتيح. هنا أمتعتي. هنا أمتعتي. متى يكون الإفطار؟ متى يكون الإفطار؟ متى يكون الغداء؟ متى يكون الغداء؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> متى يكون العشاء, <متا> يكون العشاء؟, <متا> يكون العشاء؟